بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، فالحاملات وقراء، فالجاريات يسراء، فالمقسمات أمراء. إنما تعدون لصادق، وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف.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 المحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟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 Ala azap